وحسبوا أن لا تكون فتنة فعنوا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا والله بصير بما يعمدون لقد كان وقال المسيح يا فنديل سلايلك ربود الله رب في بكم ان من يشرك بالله فقد حرم الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله laronnzi kansaron lang na إن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون أَجْيَاءَ تَنْفِرُونَ وَاللَّهُ غفور كما يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا